Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al hakq Al hakq Mal ما الحق وما كما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت سواد وعد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بثواد فأما تقول فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تَفَرَّأَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا تَفَرَّأَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فتغلقوا م فيها صعك أنهم أعجال نخل خاوية فتغلقوا م فيها صعك جاء في العون ومن قبله والمتفككات بالخاطئة. وجاء في العون ومن قبله والمتفككات بالخاطئة. قال رسول ربهم فأخذهم اخذ الترابيه قال ثور رسول ربهم فاقدهم اخذ الترابيه ان لم ما ظلم ما حملناكم في الجاريه ان تَغْرِقُ الْمَاءُ حَمَلَنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَ عَلَيْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَونَ وَعِيَهَ لِنَجْعَلَ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا وَتَعِيَ فخ في الصور نفخة واحدة، فجذان فخ في الصور نفخة واحدة، وحملة الأرض والجبال فدكتادت كتة واحدة، وحملة الأرض والجبال فدكتادت. كَتَوْا واحِدَةَ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ يَوْمَئِذٍ السَّمَاءُ الْوَاقِعَةُ وَأَنْشَأَ لِلسَّمَاءِ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَأَنْشَأَ لِلسَّمَاءِ هي يوم اذ و هي والملك على ارجاها والملك على, أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم اذ يحمل رش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم إذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من يَكْتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ كُرَأُ كِتَابِيَ فَأَمَّا مَنْ أُوَتِيَ كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ كُرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي غَنَّتُ أَن إن حسابية إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة الواضية فهو في عيشة الواضية في جنة عالية في قُلْ إِنْ هُدَانِيَهْ قُلْ إِنْ هُدَانِيَهْ قُلُوا أَشْرَضُوا مِنَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ قُلُوا أَشْرَضُوا مِنَ تِلْيَنِي الْقَارِيَة وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِي لم أدر ما حسابيه، ولم أدري ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية. ما هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فسلكوا ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فسلكوا إن ولا يحب ولا طعام المسكين، فليس له اليوم هونا حميم فليس له اليوم هونا حميد، ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون. فلا أقسم بما تبصرون. وما لا تبصرون. قول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلما تؤمنون قليلما تؤمنون ولا بقول كاهن ولا بقولكه قليلاً ما تركون قليلاً ما تركون تنزيل من رب العالمين. ولو تفول علينا بعض الأقوال ولو تفول علينا بعض الأقوال لا أخذنا منه باليم لا أخذنا منه باليم ثم لتقعنا منه الوتين ثم لتقعنا فما منكم من أحد عنه حادث؟ فما منكم من أحد عنه حادث؟ وانه لذكرى للمستقيم وانه لذكرى للمستقيم نعلم أن منكم, وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لح. باليقين وانه هو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسبح باسم ربك العظيم